الحمد لله العطايا من فضله ترتقب وهو المرجو لكشف الكرب احمده وقد اغنى واقنى واعطى ووهب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبد حقق التوحيد ونبذ الشرك والبدع والفرق والاحزاب وتلك اعظم القرب واشهد ان نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله برئا ممن فرق دينه واحتذب صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والصحابه نترضى عنهم ونحبهم واللعنه على من كفرهم وابغضهم وسبهم وعليهم كذب اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله فان تقواه افضل مكتسب وطاعته اعلى نسب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها المسلمون الكشف عن ضلال اهل البدع والاهواء والتحذير من مقالاتهم ومذاهبهم واجب في الشريعه قال الامام ابن بطه رحمه الله في الاباده الكبرى وانما ذكرت هذه الاقوال من مذاهبهم ليعلم اخواننا ما اشتملت عليه مذاهب الجهميه من الوان الضلال وصنوف الشرك وقبائح الافعال وليجتنب الحدث ممن لا علم له مجالستهم وصحبتهم والفتهم ولا يصغي الى شيء من كلامهم واقوالهم ومن الفرق الضاله عقيده ومنهجا وفكرا وسلوكا فرقه سلبت عقول بعض الجهال والاغرار والاحداث بشعارات تلهب حماستهم وتحرك عواطفهم وتسلب عقولهم فرقه كونت لها كيانا اسمته دوله الاسلام في العراق والشام الذي عرف واشتهر لدى الناس باسم داعش وداعش اسم جامع للخبث والخبائث وداع وداعش اسم جامع للخبث والخبائث حشوش محتضره واوكار قذره وكيان لمجموعه من الاخلاط والاوباش والاجلاف وابواق الشر والنفاق وسيوف الفتنه وسرايا ابليس الغارقين في الغي الوالغين في البغي المسترسلين في التجني على الاسلام والتنفير منه والتشويه لسمعته وصورته حملوا زاعمين لواء الجهاد فاذا الجهاد عندهم ممارسه قذره وافعال مقبوحة وجماع الوحشيه والهمجيه والعنف والسبي والذبح والقتل والغدر والتفجير والتكفير غايتهم اثاره الفوضى وايقاظ الفتنه وتفريق الجماعه وزعزعه الامن ومحاربه اهل السنه والجماعه ودعم اعداء المله ومن عداوتهم للاسلام والمسلمين تفجير المساجد وقتل المصلين وحسبك من جرائمهم الجريمه النكراء والفعلة الخسيسه الشنعاء تفجير المصلين في مسجد قوه الطوارئ في عسير فرحم الله القتلى وتقبلهم في الشهداء وعاف الجرحى وهو سميع الدعاء وهون على أهليهم المصيبه والبلاء ايها المسلمون الشرع قد ابى تطهير المسجد وصيانتها وحرم تقذيرها وتجنيسها واباحت داعش تفخيخها وتفجيرها واهانه المصاحف فيها والشرع حرم المرور بين يدي المصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان ان يقف 40 خريفا خير له من ان يمر بين يديه فحرم الشرع قتل قطع صلاته واباحت داعش تفجيره وتقطيع اوصاله قاتلهم الله قاتلهم الله ان يفكون اي باب شر على الاسلام فتحوا واي ذبح حرام ويحهم ذبحوا واي دم زكي معصوم قد سفحوا فاحذروا داعش المارقه احفاد الصفريه والازارقه احذروا خلافه الخوارج المعاصره احفاد الراسبي وقطري وذي الخويصره وما داعش الا صنيعه استخبارات اقليميه ودوليه جندوا لها من يقودها ويحركها وفق سياستهم وارادتهم مستغلين الجماعات التكفيريه ورموزها وقياداتها وفكرها مستميلين من السفهاء والبلهاء والغوغاء والصغار والاغرار والاحداث من يكون حطبها ووقودها وقديما خطط ابن السوداء يهودي خبيث من صنعاء عبد الله بن سبأ خطط ضد الخلافه الراشده والجماعه المسلمه فاستمال بعض الغوغاء واستخف بعض الدهماء واشعل الفتنه في صدورهم فحشد وجمع وألَب حتى خرج في جمع خبيث الى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهددون ويتوعدون امير المؤمنين الخليفه الراشد والكريم المجاهد الصادق البار شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي جهز جيش العسره حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا وجاء بألف دينار في كمه فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومه وله الجنه فحفرها عثمان وجعلها سقایه لابن السبيل وتوسعه للمسلمين الى غير ذلك من مناقبه عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه يحاصر في داره ويمنع من الصلاه في محرابه ويتملأ القوم عليه فيقتلونه والمصحف بين يديه فما اخبث الخوارج في كل عصر وما اشد فتنتهم ومحنتهم على الاسلام واهله يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي عثمان رضي الله عنه ويبكي ويهجو قاتليه اتركتم غزو الدروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد صلى الله عليه وسلم اتركتم غزو الدروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد فلبئس هدي الصالحين هديتم ولبئس فعل الجاهل المتعمدي فكان اصحاب النبي عشيه بدن تنحر عند باب المسجد ايها المسلمون يا شباب الاسلام الجهاد ذروه سنام الاسلام وليس الجهاد عمليات انتحاريه عبثيه وتفجيرات اجراميه تقتل النفوس المعصومه وليس الجهاد حركات تمرد وعصيان وليس الجهاد مظاهرات وثورات غوغائيه هادره وليس الجهاد ان يتقحم المرء الهلكه في حروب الفتنه التي لا راية لها ولا امام ولا خطام ولا زمام ان الجهاد أسمى من ذلك كله وليس الاسلام جماعات وتنظيمات وتكتلات واحزابا وفرقا يوالى عليها ويعادى عليها الاسلام والجهاد والدعوه رساله سماويه ساميه لا تحمين الا العدل والرحمه والخير للبشريه ولكن اعداء المله اقاموا كيانات اجراميه مثل داعش ما فتئوا يدعمونها ويحركونها لتشويه صوره الاسلام والجهاد وخلخلت البلاد الاسلاميه وزعزعت امنها واستقرارها وانهاكها بالحروب والصراعات والعلامه اللائحة والحجه الواضحه على ذلك ان تلك التنظيمات لا ساحه لها الا بلاد المسلمين ففيها يقتلون ويحرقون ويفجرون ويسلبون ويعبثون ولنساء المسلمين يخطفون ويسبون ولأموال المسلمين يغنمون وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم إذ قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فاحذروا يا شباب الاسلام تلك الجماعات التكفيريه الجهاديه واحذروا الحزبيات والتنظيمات احذروا الانتماء لها او الانضواء تحت رايتها او مبايعه قادتها ومرشديها ومؤسسيها احذروا بيعه الخليفه المجهول والنكره المخبول فمبايعتهم انحراف وضلال وطاعتهم اثم وحوب وعصيان ايها المسلمون يسعى اعداء الحق والسنه الى الصاق تلك الجماعات الارهابيه بالدعوه السلفيه او الدعوه النقيه التي قام بها الامام الاواب محمد بن عبد الوهاب اجزل الله له الاجر والثواب كما لم ينفكوا ينسبونها الى المملكه العربيه السعوديه وعلمائها ومناهجها فيقال السلفيه الجهاديه ويقال داعش الوهابية، واننا ناسف ان يسير في ركاب هؤلاء بعض كتابنا ومفكرينا إن بلادنا المملكة العربية السعودية وعلماءها ان بلادنا المملكه العربيه السعوديه وعلماءنا ومناهجنا وشبابنا براء من تلك الجماعات الارهابيه وان شذ من شذ وليس في مناهجنا او فتاوى علمائنا كلمه واحده تبرر لتلك الافعال الاجراميه الخبيثه او تؤسس لتلك الجماعات الارهابيه البغيضه والمملكه العربيه السعوديه ليست دوله ظلم وعدوان ولكن من حاربها وجهز السلاح للاعتداء على ارضها وحدودها ونشر الفتاوى والتصريحات التي تهدد امنها وكون كي كيانات خبيثه لزعزعه استقرارها ولم ينصت لصوت الحكمه والعقل والسياسه والتذكير من فعل ذلك فيس فسيجد شعب المملكه العربيه السعوديه شعب الحرب والضرب على حد قول الشاعر وكنت امرا لا ابعث الحرب ظالما فلما أبوا اشعلتها كل جانبي أربت بدفع الحرب حتى رايتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي فلما رايت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب اللهم ادفع عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار الحمد لله للطول والآناء احمده على ما سال من وابل العطاء واسبل من جميل الغطاء واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم الفصل والقضاء صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الاتقياء الأوفياء اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله وراقبوه واطيعوه ولا تعصوه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ايها المسلمون علينا جميعا واجب عظيم في النهوض بمسؤولياتنا والمسارعه الى اقامه مشروع متكامل لحمايه شبابنا من الافات البطاله والانحراف والمخدرات وحمايتهم من الغلو والتطرف والارهاب وخطر الجماعات التكفيريه والارهابيه إن شبابنا في حاجه الى من ياخذ بايديهم ويحنوا عليهم ويستمع الى معاناتهم ويساعدهم في حل مشكلاتهم ويعلمهم وينبههم ويحذرهم ويحاورهم وليس الامر خطبا تخطب ليس الامر خطبا تخطب ولا مقالات تكتب وان على الاباء والاولياء ان يذللوا انفسهم لواجب التربيه والتعليم لابنائهم ومحاورتهم والقرب منهم والقيام بحقهم قبل استفحان الداء واعواز الدواء وصلوا وسلموا على احمد الهادي شفيع الورى طراء فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بشير الرحمه والثواب ونذير السطوه والعقاب الشافع المشفع يوم الحساب وعلى جميع الال والاصحاب وارض عنا معهم يا كريم يا وهاب اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق امامنا ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم ادفع عن بلاد المسلمين الحروب والفتن والشرور والصراعات يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك اسرانا وانصرنا على من عادانا يا ارحم الراحمين اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا عظيم يا كريم يا رحيم